وقالوا ببليه وشعوري بالسلاس لأي تعملينها من أكلمات فتلت من بلد وقالوا بالثلاثات يالا أشفظوا لا إله في الله وقالوا لا شريك له ان محمدا رسول ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد قالوا بيهو القبيل الله I will saw قال ايه فيا رب من يعني ركبني على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مرة ان اطال السجود فكان إذا سجد وضع وإذا رفع رفع صلى الله عليه السلام فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بهذا الحديث منخبط منحسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للبعاد له أن يضيفه بك تشكه أن الحسن المنخبط صلى الله عليه وسلم فيه سيد سيدة شعف الجميع سيدة شعارة وَقَالَ رَبُّ عن جبير قال لابداله الاسود يوما فمر به فقال طوبى لهاتين العميل اللتين راى ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سيدنا. of the وان الذي قال عز وجل والذين يقولون ربنا من ازواجنا وذرياتنا قره بهذا لهذا يقول جبير بن رضي الله عنه جلست بذلك الاسفل ومن اصحابه صلى الله عليه وسلم يوما فمر به رجل قل لم يكن من ثم اقبل عليه, عليه فقال له الاسد اقبل على كافه الرجل قال له قال فقال له ذاك ما يحلم الرجل على ان يتمنى محضرا غيبه عنه لا يدري لو شئت كيف يكون حضر هذا الموقف وهذا الغذن ثم أقل له في المقدار الأسوأ لماذا يوحى لا تتمنى هذا الذي قلت ثم قل والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم او مكبروا لله وعلى الله في جهنم لم يريبوه ولم يصدقه يعني أن تتمنى أن تكون ممن شهد. فتؤمن به و تقبل ما ادراك العبد اذا كنت في هذا الزمان لن تؤمن ولم ان تجب النبي صلى الله عليه وسلم سلم تصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم هم وهم من اهل المر. وهم من عشرات و وما و بل ان يعلم اقرب و كلنا يعلم موعد الله بن الله طالب في ضاح ضاح يرجون بدمام وهو اهل اهل النار عولاتهم يوم القيامه هذا العمل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما انه كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حق وكان يزود عن النبي صلى الله عليه وسلم دافعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ان لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الى اخر لفظ إذا ربه سبحانه وتعالى حتى ساعة الموت به وهو الله عز وجل ولا الله حتى نات النبي صلى الله عليه وسلم يسولى حتى ناهو الله تبارك عن ذلك وقالت ضمن المسلمين ان هذه الامه ان ياتي نبي الناس على دين ابائهم فيودعوهم الى اداء وحدهم فقط هي الإنسان التي بينه نبيل النميون نبيل إلى المعاقات التي تسمى في زاهلية الشر وكان معنى الله عز وجل وكان معنى الله عز وجل وكان معنى منظم ونعرى قوي وكان في جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون ان ارسال هذه هي افضل فجاء ابن القران الكريم فرق به بين الحق ورسول الله صلى الله جاء فرق به بين الحق وفرق به بين الولد يعني كانت البئر يبعث المؤمن والكاهن ولا شك ان قلنا إذا كان البيت موهر مجازر فحظه يمره خلافه الكازر والمره والده الكازر فحسب النبي صلى الله عليه وسلم بمجتمع اسمي من أباه أو أطار أو ابنه من, هزر هزر يعني من, من هذا يعني صور عندما يكون هذا الإنسان نعلم أن أحد الناس إليه وجه أو ابنه ماذا والموت من إليها على سبيل المعارف كثيرة في يعني العرب المعارف ويعرف أنه إن سيده الله كيف يكون عايشه طبعا يكون في خريص عليه هو في هذه فلا